هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ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 الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصابقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار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 فَإِن حَجُكَ فَقُلأَسْلَم تُ وَجههِيَ للِلهِ وَمَ التَّبَعًا وَقُل للَّذينَ أُوتُ الْكِتَابَ وَأُمِّّينَ أَأَسْلَتُم فَإِن أَسْلَوا فَقَضِهتَدَو وَإِن تَوََّوْ فَإَِّماَا عَلَكَ الْ البَلا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 ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا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 وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار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 وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ إِنَّ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ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 إذ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إني وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنَّنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا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 هناك دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ حِكَّتٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا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 قُلْ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَنَّ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ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 اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّي أَنَّ يَكُونَ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ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 ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين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 هَا أَنتُمْ هؤلاء حَاجَجْتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 وَدَّ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بذينار لا يؤده إليك إلا إلا ما دمت عليه ذَلِكَ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى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 أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا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 فَغَيْرَ بَيْنِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأثباط وما أوتي موسى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 عليهم لعنه الله اولئك جزاؤهم أن عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 لن تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُمْ فِقُومٍِ شَيئٍ فَإِن اللهَّهَ بِهِ عَليم كلُلُ الطَّعامِكَ نَحَِّ الِّبَنِي إِسْر لَ إِللاا مَا حَرََّ مَا إْرلُ عَ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 فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كثر فإن الله غني عن العالمين قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَفْعَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ يَبْغُونَهُ عِوَجًا من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عن ما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوان وكنتم وَكُْتُمْ على شَفاحُفْرَة مِنَ النَّارِِ فَأَوْ قَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَين اللههُ لَكُمْ آيَاتِه لَعََّكُمْ تَهتَدُون.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 قُتُمْ خَيرَءُمَّةٍ أُخِْجَة لَّاسِ تَأمرُرُونَ بالِالمَعرُ ف وَتَنهَوونَ عَنِ الْمُكَر تَأمرّرونَ بِالمَعرُوفِ وَتَنهَوونَ عَنِ الْ المُكَرِ وَتُؤمِنونَ بالله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 أُرِبَ عَلَيهِ مُذذَِّةُ أَينَ مَا سُقِفُ إِلَّا بحَابلٍ مِنَ اللهَّ إِلَّا بحَابلٍ مِنَ اللهَّهِ وَحَابل مِنَ النَّاسِ وَذَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهَّ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ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 وادوا ما عندتم قد بدت مِنْ من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك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 وَإِذْ غَدَتَ مِن أَهلِكَةُ بَووئُ الْ المُؤمنِينَ مَ قاعدَ للِلقتَالِ وَلهَّهُ سَمعٌ عَلم إذهَم الطائِ فَتَانِ مِنكُم أَن تَفْشَل وَلهَّهُ وَلومَا وَعَلَى اللهَّهِ فَلَْتَ وَككَّلِمُؤمنِنُون.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 ان تصبروا وتتقوا ياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسوّمين وما جعله الله الا بشره لكم ولتطمئن قلوبكم به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 وَلِلَّهِ ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَى أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارعُ إى مَغفَِةٍ مِ رَبِّكُمْ وَجََّة عَضُهَا السماوَاتُ وَالأَرضُءُ عِدة للِمَُّقين الذينَ يُم فقُونَ فيِي السََّّّاءِ وَالضَّرَّ وَكَاقنين الغَيضَ والعَافينَ عَن النَّاس واللههُ يحبّ المحسنين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 أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن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 اِن يَمْسَسكُم قُرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قُرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ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 وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ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 وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى القوم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 وَلَقَدْ صدقكم الله ووعده إذ تحثسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون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 إ التُصعيدونَ وَلَا تَلّونَ على حَذِ وَبَسُول يَدَعوكُم فِي أُخْرىَكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًا بِغَم فَأَثَابَكُمْ غًَّا بِغَمِِّكَلََا تَحزَنوا على مَا فَتَكُمْ وَل مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ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 ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم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 وَلَقَد عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت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 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَدَرَّأُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 وَلَا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين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 الذين قالوا ان الله عنيد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان حتى ياتينا بقربان تاكله النار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 إن فِي خَلْلقِ السَّماواتِ وَالْأَررضِ وَختتِلَ فيِي الليْلِ وََّهَارِلَآيات لآياتِ, لآيات لِأُلِأَباب الذيذينَ يَذكُرونَ اللهَّهَ قِيامَ وَقُرودَو وَعَ جُنُ بِهِم وَييتَفَكرونَ فيِي خَلْق السمواتِ وَْأَرض ربنَ مَا خلَقت هذا بَاطلَ ربنَ ماَا خلَُتَ هذا بَاطِلًَا سُ ببحانكَ فَقن عَذاابًا الن ربنَ إكَ منَن تُدِخلا رَفَقَ أَخزَت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 وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رُسُلِكَ وَلَا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منك كُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَا أُكْثِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تجري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عند الله والله عنده حسن الثواب لَا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد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 وَلَائِكَةٌ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لعلكم